لقد ربنا فنعم القادرون وين يوم اذل للمكذبين الم نجعل الارضك فاتا احيا وامواتا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 إنطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 وإذا قيل له مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون